ات اجلها وما استاخر ثم نسلنا رسلنا تثرا كلما جاء امه واتسونها كذبون فاسبعنا بعضه بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون مَا أَرْسَلْنَا مُوسَى وَخَوَّاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أيها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 117. وكل حزب بما لديهم فرحون 118. فذرهم في غمرتهم حتى حين 119. أيحسبون أن ما نمده به من مال وبنين 110. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 111. إن الذين 116. والذين هوا بآيات ربهم يؤمنون 117. والذين هوا بربهم لا يشركون 118. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 119. فكنتم على أعفابكم تنكصون 110. مستكبرين به سامرا تهجرون 111. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 112. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له يَقُولُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِجِنَّةٍ بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِمُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَهُوَ اهْمَلَ فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُ بالحق